القاهرة تقدم الطبق الأسود أحسن القصص وثلاثة عيون عيون كل هذا الحب فيها فيها لك من تنحفل ويقشل إلى ربات البيوت <تصفيق> <تصفيق> دعا الشيخ غراب جميع الطيور لإقامة حفلة ساهرة بمناسبة عيد ميلاد أبو الفصاد الراديو صديقي، الراديو صديقي سهرة من إعداد وتقديم منابطاخ. أيها الأصدقاء في سهرة الراديو صديقي. نوفمبر سنة 1967 أن هذا البرنامج سام حتى الآن وكان كل ما يقول بذهني أنه لشهر واحد. أو دورة إذاعية واحدة, دورة إذاعية واحدة. وقبل أن أسجل البرنامج كانت بيني وبين الأب الروحي لنا جميعا كإذاعيين والأب الروحي لهذا البرنامج بالذات بابا شارو الإذاع الرائد محمد محمود شعبان مداولات ومشاورات حول فكرة هذا البرنامج من ناحية وكيفية تنفيذ البرنامج بحيث لا يكون برنامجا تعليميا شديد الوطأ على المستمع وإنما لابد أن يكون برنامجا رشيقا أساسه ابراز الجمال ولذلك كنا نفكر نقول لغتنا الخالدة لغتنا صاحبة البيان العظيم لغتنا لغة القرآن الكريم لغتنا ونفكر وأعود إليه ويقول آه. ماذا وجدت أقول ما زلنا نفكر آه. لغتنا وسحر البيان آه. لغتنا يقول لهذه كلها علاوين ستوهم المستمع أنه برنامج شبه مدرسي وأنك ستتكلم عن اللغة كما كنت مدرس لغة عربي في الفصل ونحن نعلم كم يضيق صدر الأولاد بتعليم اللغة العربية في مدارسنا لأسباب كثيرة مم. حتى إذا نطقنا في وقت واحد لغتنا الجميلة كنا قد عثرنا على السر آه. الجميلة إذن سنتكلم عن الجمال الجميل. كيف نتكلم عن الجمال آه. باختيار نصوص وأقوال فيها جمال من نوع ما مم. الشعر معروف جماله الموسيقى القوافي رقة التعبير الموضوعات المختلفة حساسية التناول من الشاعر للموضوع والكشف عن أي عنصر من عناصر هذا الجمال هو تحقيق لفكرة الجمال في لغتنا الجميلة إذا تركنا الشعر ولجأنا إلى النثر العرب كانوا أساتذة في الكلام أساتذة في كيف يعبرون بأقل عدد من الكلمات عن معاني كثيرة وكبيرة تمتلئ بها صدورهم واعماقهم ولذلك كان هذا هو السبب في أن العرب عرفوا سر القرآن لأنهم مثل الجوهرجي الذي إذا عرضت عليه قطعة من الذهب الحقيقي اكتشفها خطعة من ذهب غير حقيقي ورنها بطريقة معينة اكتشف أنها فلسو العرب أول ما سمعوا لغة القرآن آمنوا به على الفور لأنهم أساتذة كلام ولأنهم جواهرجية كنوز جميلة فكان من الطبيعي أن يكتشفوا أن كلام القرآن ليس من كلام البشر وأن فيه اسرارا من الإعجاز وبالتالي كان الجمال هو المدخل الله. كيف تكون أول حلقة آه. تناقشنا البرنامج مدته عشر دقائق تفي عشر دقائق هل يمكن أن أقول للناس مثلا وقدم لهم مثل تقوله العرب مم. مثلا أو مقطوعة من قصيدة جميلة مم. البرنامج لن يتسع لكل القصيدة إذا المقطوع حكاية عربية قالها عربي بلغته التي فيها قدر من الإيجاز والتوفيق في التعبير مم. مثل وهكذا أصبح البرنامج متضمنا لعدة فقرات مم. وما زال متضمنا لهذه الفقرات حتى الآن وفي كل حلقة تكون هناك فقرات موجودة وفقرات غائبة مؤجلة أوه. مثلا لغتنا في فم المعاصرين معنى هذا أن الذي سأقدمه من إنتاج هذا, هذا الزمان شيء من التراث العربي إذا نحن نلجأ إلى التراث بقى. القديم مم. بيت حول بيت واحد من الشعر مم. بيت تناول معناه أكثر من شاعر إلى آخر أقولوا وقد أرسلت أول نظرة ولم أرى من أهوى قريبا إلى جنبي لئن كنت أخليت المكان الذي أرى فهيهات أن يخلو مكانك من قلبي وكنت أظن الشوق للبعد وحده ولم أدري أن الشوق للبعد والقرب خلا منك ترفي وامتلا منك خاطري كأنك من عيني نقلت إلى قلبي ونرى كيف استطاع الشريف الرضي أن يعبر عن معنى الحنين في هذه الصورة الشعرية الفريدة العربة الصياغة الجميلة الجرس والأداء يقول احن إلى لقائك كل يوم وأسأل عن ايابك كل وقت وأذكر ما مضى فيغيض صبري وتنفر عبرتي ويبوح صمتي ولي قلب إذا ذكر التلاقي تظلم من يد البين المشت بل نراه كيف يذوب رقة ووجدا حين يقول يا مقلقي قلقي عليك واظنه ذنبي إليك أنت الشفيق فلو جنيت لما أخذت على يديك أمسيت ثالث ناظري فكيف أقضي ناظريك وكفاك أني لست أعقد خنصري إلا عليك وفي حلقة الغد نكمل الكلام عن الشريف الرضي وشعره ساس فاروق شوشة الإعلام القدير الشعر الرقيق الإذاعي الأستاذ الحقيقة الصهرة جميلة قوي فأنا عايز أقول أن حضرتك لك أعمال كثيرة جدا ولك دواوين وأيضا لك شعر كتبته لبعض المطربين والمطربات لو قلت لك هداية من الإعلام القدير فاروق شوشة لمستمعي ومستمعي الراديو صديقي سأختار من كل هذه المادة التي أشرت إليها الأغنية التي تغنت بها صباح وما دمنا قد اجتمعنا الآن فهي كانت تغني وتقول والله جمعنا ثاني يا أمر وكانت الأغنية بمناسبة عودتها إلى مصر بعد غياب عدد كبير من السنوات وايضا مناسبة الاحتفال بعيد ميلاد برنامج أضواء المدينة وكانت صباح تشترط لحضورها من بيروت أن يكون هناك شيء يعبر عن مجيئها إلى مصر بعد غياب ولقائها مع جمهورها الذي يحبها بعد هذه السنوات الطويلة فوجدت نفسي أكتب بدون أن يكلفني أحد او يطلب مني احد ثم وجدت نفسي مندهشا اكتب الأغنية بالعامية لكي تناسب صباح عندما تغني فكانت والله اتجمعنا تاني يا امر التي اهديها الان معك الى المستمع والله اتجمعنا تاني يا أمر. والله اتجمعنا Okay. I سوشة. هنتكلم عن أي برنامج آخر كان هناك برنامج أسبوعي اسمه نافذة على الفكر نافذة على الفكر كنت أقدم فيه تحليلا لما نشرته الصحافة الثقافية والأدبية اجمل ما نشر في مجلات وصحف الأسبوع مما يتصل بدائرة الثقافة والأدب واحيانا كنت أستضيف بعض من كتبوا هذه المواد لنتحاور بشأنها يعني مثلا شاعر المصرية, ولا المصرية. اه. شاعر نشر قصيدة جميلة جديدة استضيفه يقرأها ثم نتحاور حول الشاعر كاتب عمود أو مقال كتب فكرة جديدة ينبغي الأخذ بها في نشر الكتب الجديدة اه بس فكرة أدبية طبعا المجال كله أدبي اه. وفكري اه. برنامج آخر اسمه النادي الثقافي النادي الثقافي كنت أتصور أن لدي صالونا ادبيا أستضيف فيه في كل أسبوع شخصية أدبية متميزة يعني استضفت فيه نجيب محفوظ يحيى حقي يوسف إدريس صلاح الصبور، الأسماء الأدبية الكبيرة وذات يوم عرفت أن مستعربا صينيا كبيرا يزور مصر وكان يحل ضيفا على الجامعة الأمريكية فاتصلت به وسجلت معه حلقة اعتبرها من أجمل الحلقات التي قدمت في النادي الأدبي خصوصا أنه كان يتكلم بعربية سليمة هو مستعربا. القملة كمان هو جميلة كسرمة. هو مستعرب أي تخصص أوه. تعلم العربية, العربية وتخصص في علومها مم. كلمة مستشرق يرفضها المستعربون لأن المستشرق قد يكون متخصصا في الثقافة العبرية أوه. أو الهندية أو الفارسية أوه. أو الصينية أو اليابانية أوه. كل هذه الثقافات من تخصص فيها هو مستشرب نسبة إلى الشرق أيوة. أما مستعرب العرب. فمعناها أنه متخصص في العربية والثقافة العربية والأدب العربي وهذا المستعرب الصيني كان اسمه إي هونج وعرفت بعد ذلك أنه صار رئيسا لقسم اللغة العربية في جامعة بكين وأصبح يترجم روايات نجيب محفوظ من العربية إلى, إلى الصين. أيها المستمع الكريم أهلا بك في هذا اللقاء الجديد حول الميكروفون. ومعنا في هذه المرة شخصية أدبية وعلمية جديدة جديدة لأنها تمثل جهدا علميا رائدا لواحد من ابناء الصين في هذا اللقاء نتعرف على عالم رحلته الطويلة مع اللغة العربية ومع القراءة والكتابة بها ومع المزيد من البحوث التي ينجزها هو وزملاؤه من الذين أتقنوا اللغة العربية في الصين وجعلوا منها بابا لمعرفة التراث العربي قديمه وحديثه اهلا بالعالم إي هونغ أو الأستاذ جلال أمام الميكروفون. أهلا وسهلا يا أستاذ فاروق شوشه في البداية أحب أن أعرف كيف أتيح لك أن تتعلم اللغة العربية أه... تعلمت اللغة العربية في سنة 1959 من هذه السنة حتى ساعة عام 1964 تعلمت اللغة العربية لخمس سنوات في معهد اللغات الأجنبية ببكين تعطى إرشاد الأستاذ عبد الرحمن ناعجون وبعض الأساتذة الصينيين الذين كانوا يتعلمون في الأزهر في مصر في و وتحت يرشاد ايضا بعض الأساتذة المصريين بما فيهم الأستاذ إسماعيل قد استفادوا منهم جميعا كثيرا كثيرا لكن ما الذي جعلك تهتم بتعلم اللغة العربية؟ لماذا اخترت هذه اللغة بالذات وكانت أمامك المجالات واسعة لاختيار لغات أخرى غير اللغة العربية؟ يمكننا أن أقول الاختيار في تعلم للغة العربية من الصدفة أو من قدر كما تقولون دائما لأن عندما تخرجت من مدرسة ثانوية في بكين التحقت بعد امتحانات الشديدة فوزعت في معهد اللغات الاجنبيه في قسم اللغات الشرقية فوزعت انا شخصيا في شعبة لغة العربية وأدب العربي هذا هو في منذ زمان يعني الصدفة هي التي لعبت دورا في هذا التوجيه والاهتمام نعم عظيم بعد دراستك للغة العربية لمدة خمس سنوات متى بدأت تحس أن بوسعك أو بمقدورك أن تنمي هذا بأن تكون باحثا في مجال الدراسة العربية والأدبية متى بدأت تتجه إلى البحث نعم عندما تخرجت من معهد اللغات الأجنبية ببكين اشتغلت في مدرسة اللغات الأجنبية ببكين كمدرس للغة العربية اه حوالي اه أكثر من عشر سنة ثم بعد ثورة الثقافية أنا بادرت وانتقلت من هذه المدرسة للغات الأجنبية إلى أكاديمية الصيني متخصص في الدراسة والبحث في أدب العربي عظيم ما هو أول موضوع بدأت تهتم بالكتابة فيه يعني نعرف أنك من المهتمين بألف ليلة وليلة متى بدأ هذا الاهتمام وما هي رؤيتك الجديدة لهذا الموضوع الذي كثيرا ما كتب عنه الناس وانشغل به الباحثون آه. آه. بدأت دراستي في أدب العربي تقريباً في سنة 1977. الإعلام القدير، أستاذي الأستاذ فاروق شوشة. لما بتيجي م تكتب أغنية وشعر الأول بتقول للمطر مثلا تغنيها كذا يعني إزاي او بتلقي هذه القصيدة الأول أنا عندما أكتب الشعر كأني أغنيه في داخلي دون صوت مسموع كأني يعني أنا بيني وبين نفسي يعني إذا طربت لشيء كتبته أحاول أن أغنيه لنفسي جاه سلام من أفضل من غنى الشعر أي. قاطبه يعني انا أضعها في درجة بعد أم كلثوم وهي درجة موازية لدرجة فيروز عندما غنت الشعر وموازية أيضا لسعاد محمد عندما غنت الشعر لكن نجاح سلام صوتها يتميز ببحة فطرية م. هذه البحة تجعل الأداء الشعري لديها حاملا للشجن يحدث تاثيرا في وجدان المستمع بدرجة فيها طرب لكن فيها أيضا هذا الشجن الذي لا نعرف من أين يأتي هل هو من ذكريات المغنية هل هو من مواقف في حياتها عاشتها لكنه في كل الأحوال حتى وهي تغني أغنيات مصرية وطنية م. أنا لم أسمع أغنية تغني لمصر بحب حقيقي وإحساس صادق كما أسمع نجاح سلام وعندما لحن لها الصنباط يا ظالمي م. من سحر عينيك الأمان يا ظالمي أين الحنان؟ فداك نور عيوني يا لوعتي وحنيني كن لي على طول الزمان من سحري عينيك الأمان عندما تغنت بهذه القصيدة كلمات اللحن الذي وضعه الصنباطي كانت نجاح تؤكد أصالتها وعظمتها في الأداء وسيطرتها على البناء الشعري للقصيدة من سحر عينيك الأمان الأمان من سحر عينيك But uh -huh. يعني هناك برنامج كنت أقدمه في رمضان في بعض السنوات قدمته مع السيدة هذا الحديد وفي بعض الس... لكنه عندما بدأ كنت أقدمه منفردا البرنامج عنوانه كنوز البيان م. الشريط شريط سين أي م. ساعة أيوة. وعليه عشر حلقات وكان هذا البرنامج يذاع في الوقت قبل اذان المغرب هنا القاهرة كنوز البيان في فيض الوجدان أيها المستمع الكريم لقاء جديد مع كنوز البيان في فيض الوجدان ونتابع مسيرة الحب الإلهي منذ تدفقت السنة المحبين والعاشقين بروائع آيات النظم والنثر حبا وتقربا وخشية ورجاء وأملا وامتلأت بعطر كلماتهم صفحات ديوان العشق ويبدو أن نفات شخصية رابعة العدوية في القلوب ودوران شعرها على الألسنة والأسماع هو الذي أغرى كثيرين بالنظر إليها متابعة واستلهاما إعجابا وتأثرا يقول واحد منهم يعزف على وتر رابعة نظما ومحاكاة حتى في روح الشعر وقافيته لما علمت بأن قلبي فارغ ممن سواك ملأته بهواك وملأت كل منك حتى لم أدع مني مكانا خاليا لسواك فالقلب فيك هيامه وغرامه والنطق لا ينفك عن ذكراك والطرف حيث أجيله متلفتا في كل شيء يقتلي معناك والسمع لا يصغي إلى متكلم إلا إذا ما حدثوا بحلاكا هذا القائل نفسه ينظر من قريب ايضا إلى ابيات ابن الفارض المشهوره لك قرب مني ببعدك عني وحنون وجدته في جفاك علم الشوق مقلتي سهر الليل فصارت من غير نوم تراك بات بدر التمام طيف محياك لطرفي بيقظتي إذ حكاك فترأيت في سواك لعين بك قرت وما رأيت سواك وهي أبيات تدور حول فكرة استحضار صورة المحبوب وتفنني هؤلاء الشعراء العشاق في الإتيان بالصور المبتكرة والمعاني الطريفة. ولقد كان ابن الفارض فضل السبق في هذا المجال من خلال قدرته الفذه على اصطياد الصور التي يتمثل فيها جمال صوره المحبوب وتتجلى روعتها وتفردها وتمايزها اليس هو القائل تراه ان غاب عني كل جارحه في كل معنى لطيف رائق بهج في نغمه العود والناي الرخيم اذا تالفا بين الحان من الهزج وفي مسارح غزلان الخمائل في برد الاصائل والاصباح في البلج وفي مساقط انداء الغمام على بساط نور من الأزهار منتسجي وفي مساحب أذيال النسيم إذا أهدى إلي سحيرا أطيب الأرجي لم أدري ما غربة الأوطان وهو معي وخاطري أين كنا غير منزعج إحنا عايزين نختم هذه الصهرة على هدية منك هتكون إيه يا طرى؟ حاجة للصدر المستمعين يحبوا يسمعوها صوت فيروز لا يفارقني ولا أفارقه وهي مطربة الصباح المفضلة الصباح؟ صباح. الصباح يعني فيروز وجبة حب للحياة يبدأ بها الإنسان يومه الجديد م. فتحسين انك امام نغم يقفز كالغزال في الروابي والتلال والوديان والجبال وان هذا الصوت النقي الكيميائي المتطهر من اي غرائز بشريه والذي يحمل سمتا صوفيا هو صوت المحبه بين البشر ولذلك أنا أسمع فيروز وأقول هذه بداية الصباح عكس أم, أم كلسوم أغنية الليل <تصفيق> أم هي الوجبة الرئيسية عندما يجيء الليل <تصفيق> فهذه وجبة العشاء النغمي <تصفيق> يعني الفطار والعشاء <تصفيق> الإفطار مع فيروز الصوت الرائق آه. النقي السريع الإيقاع الشديد الحساسية أما العشاء في الليل فمع مكلسوم هذا الصوت الغامر الذي يفرض ظله على المكان والزمان والإكليات يا سلام على التشبيه حضرتك في لقاء سابق حيث قلت لي أن فيروز تغني كأنها تصلي تماما آه. وهي بدأت الغناء بالصلوات فعلا آه. يعني كانت منشدة أه في الكنيسة وفي الدير والترانيم والابتهالات فهذا عودها على أن الغناء صلاة أي شيء تغني له الحبيب الأرض الوطن القدس الغربة الأبناء هي تصلي تصلي في محراب الغناء يعني التوجه الرئيسي لديها أنها تعطي نفسها لما تغنيه كالعابد عندما يعطي نفسه في صلاته لربه. طب سيادتك دولة تختار إيه فيروز بقى؟ يعني هناك كثير لفيروز لكن مم. أنا أحس أن الألحان التي صنعها عبد الوهاب لفيروز أضافت طعما مصريا. مم. فرغم أن الكلمات لبنانية إلا أن اللحن الجميل. اللحن الشرق. آه إسهار بعد إسهر. تا يحرز المشوار شوي وبيفلوا انت, انت عايز تمشي ليه؟ اسهر عشان السهرة تستاهل السكة اللي انت قطعتها وجيت مشوار الزوار دول بعد شوي حيمشوا شوي وبيفلوا وحنبقى سهرة لوحدنا اسهر بعد اسهر سهر تيحرز المشوار صار بعد ساعات تيحرز المشوار كتر عاوزون شوي بفلون وان الحنا كل وان القمر بالدار Warridu حكي wa بس Bess بس Bess sahar باد Sahar بس بس ونسهر زيتك بعيد وليل ما تخلي كبعيد وليل ما بخليك ترجع احق الناس لحنا في راح فتح بوابي وانده على صحابي رح فتح جد يخبار بس صار بس Yeah. يحرز شوي بيفلو بيفلو عنا عنا الله رحم الله الاعلام القدير والشاعر الرقيق الراحل الأستاذ فاروق شوشه وحتى نلتقي أيها الأصدقاء في حلقة وصهرة جديدة من برنامج الراديو صديقي لكم تحيات مهندس الصوت سامي شيمي ومني اجمل المنا كنتم مع الراديو صديقي صهرة أعدتها وقدمتها لكم منابطة